التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون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 تغفر إبراهيم لابيه إلا عما وعدت وعدها إياه فلم تبين له أن جعدور لله تبرأ من مِنَ الَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الأَذَى تَفَأَمَّلُوا أَنْفُسَهُمْ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَنْتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْزُبُهُ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 وَلَوْ صَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَذِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ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 فسوقهم <تصفيق>